الحمد لله رب ا ل أ ر ب ا ب منزل الكتاب هدى وذكرى ل أ و ل ي ا ل أ ل ب ا ب و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا ونبينا محمد خير من مشى على التراب وسئل و أ ج ا ب وعلى آ ل ه ا ل أ ح ب ا ب و ا ل ص ف و ة من ا ل أ ص ح ا ب و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له و أ ش ه د أ ن محمدا عبده ورسوله ش ه ا د ة تنجي صاحبها يوم الحساب وبعد أ ح ب ت ي في الله من مبادئنا ا ل أ ص ي ل ة ومن تعاليمنا ا ل ج ل ي ل ة أ ن نفتخر بهذا الدين و أ ن نتشرف ب أ ن جعلنا الله تعالى مسلمين فمن لم يتشرف بالدين ولم يفتخر بكونه من المسلمين ففي قلبه شك و ق ل ة يقين ولله در من قال ومما زادني شرفا وفخرا وكدت باخمصي اطا الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وان صيرت احمد لنبيا صلى الله عليه وعلى آ ل ه وصحبه وسلم عن زيد بن أ ر ق م رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خمه بين م ك ة و ا ل م د ي ن ة فحمد الله و أ ث ن ى عليه ووعظ وذكر ثم قال أ م ا بعد أ ل ا أ ي ه ا الناس ف إ ن م ا أ ن ا بشر يوشك أ ن ي أ ت ي رسول ربي ف أ ج ي ب و أ ن ا تارك فيكم ثقلين أ و ل ه م ا كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال و أ ه ل بيتي أ ذكره كم الله في أ ه ل بيتي أ ذ ك ر كم الله في أ ه ل بيتي و ذ ك ر كم الله في اهل بيتي و ه د ي ث أ خ ر ج ه المسلم إ ا م م أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة إ ن من أ ص و ل ي عقيد ة المسلم م ح ب ة أ ه ل بيتي رسول الله صلى الله عليه و ل و سلم و تولي هم و ح ف ظ و ص ي ا ت ي رسول الله صلى الله عليه و ل و سلم في هم ح ي ث قال وعائد ل وسلم تلك الوصية ه وهو عائد من الحج في م ن ط ق ة غديركم وغدير الماء هذا في مكان بين م ك ة و ا ل م د ي ن ة فعندما وصل الحبيب إ ل ى تلك ا ل م ن ط ق ة وقف صلى الله عليه وآله وسلم آ ل ه و في المسلمين خطيبا يعظهم ويذكرهم ثم قال وانا تارك فيكم ثقلين ماهما إ ن ه م ا ا ل ق ر آ ن الكريم و أ ه ل بيت رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم قال العلماء س م ي ثقلين لعظمهما وكبير ش أ ن ه م ا وقيل لثقل العمل بهما فالرسول صلى الله عليه و آ ل ه وسلم ذكر المسلمين ب أ م ر ي ن مهمين ا ل أ م ر ا ل أ و ل وجوب التمسك والعمل بكتاب الله تعالى و أ ن ه هو الصراط المستقيم الذي أ و ل ه في الدنيا و آ خ ر ه في ا ل ج ن ة و ا ل أ م ر الثاني الوصية بأهل البيت عليهم السلام حيث قال أذكركم الله في أهل بيتي كلمات صداها في آفاق الدنيا نبي الإسلام صلى الله باحترام بأهل عليهم أهل صلى عليه وآله وسلم دوى حيث في بيتي في نبي يأمر أمته آل بيته أذكركم أمته وتوقيرهم و م ع ر ف ة حقوقهم وعدم التعرض لهم بالسب و ا ل أ ذ ى فالثقل ا ل أ و ل وهو القرآن ا ل ر ك يتبع م ي ويقتدى به ويحكم والثقل الثاني وهو أهل ل ا ب يحترم ت ي ويوقر ويكرم م عليهم السلام وبيان فضلهم وتعريفهم أيها الأحبة أهل الحديث سيرة البيت وبيان ه للناس بالصورة اللائقة ل إن عن والدفاع عنهم يعد من أ ب و ا ب الخير التي يتقرب المسلم بها إ ل ى ربه سبحانه وتعالى أ ل ا و إ ن من أ خ ص أ ه ل بيت النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم الحسن والحسين ريحانتيه من الدنيا السيدين المباركين الكريمين الطيبين رفع الله تعالى قدرهما و أ ح س ن درجتهما و أ ج ز ل ثوابهما روى أ ح م د في مسنده عن حذيفه رضي ا ل ل ع ن ه أنه تبع النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم بعد ص ل ا ة العشاء فعرض للنبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم عارض فناجاه ثم ذهب يقول حذيفه فاتبعته فسمع صوتي فقال من هذا فقلت حذيفه قال الحبيب صلى الله عليه و آ ل ه وسلم ما لك قلت استغفر لي و ل أ م ي فقال صلى الله عليه و آ ل ه وسلم غفر الله لك و ل أ م ك ثم قال أ م ا ر أ ي ت العارض الذي عرض لي قبيل قلت بلى قال فهو ملك من ا ل م ل ا ئ ك ة لم يهبط ا ل أ ر ض قبل هذه ا ل ل ي ل ة ف ا س ت أ ذ ن ربه أ ن يسلم علي ي ي و ب ش ر ن ويبشرني, ويبشرني أ ن الحسن والحسين سيدا شباب أ ه ل ا ل ج ن ة و أ ن ف ا ط م ة س ي د ة نساء أ ه ل ا ل ج ن ة فرضي الله تعالى عنهم جميعا ش ه ا د ة ما أ ع ظ م ه ا من ش ه ا د ة و ت ز ك ي ة ما أ ج ل ه ا من ت ز ك ي ة إ ن ه ا ش ه ا د ة ولكن أ ت د ر و ن من الشاهد ومن المشهود له إ ن الذي شهد للحسن والحسين ب ا ل س ي ا د ة في ا ل ج ن ة هو خير من و ط أ الثرى الذي لا ينطق عن الهوى إ ن هو الا وحي يوحى والمشهود لهما بهذه ا ل م ك ا ن ة وعلو ا ل م ر ت ب ة هما السبطان الجليلان الحسنان الفاضلان خير شباب أ ه ل ا ل أ ر ض جاء في كتاب وفايات الاعيان أ ن رجلا من أ ه ل الشام دخل ا ل م د ي ن ة ا ل م ن و ر ة ف ر أ ى رجلا ً راكبا ً على ب غ ل ة يقول هذا الشامي لم أ ر ى أ ح س ن منه وجها ً ولا سمتا ً ولا ثوبا ً فمال قلبي إ ل ي ه ف س أ ل ت عنه فقيل لي هذا الحسن بن علي بن أ ب ي طالب يقول ف ا م ت ل أ قلبي بغضا ً له وحسدت عليا ً أ ن يكون له ابن مثله فصار إ ل ي ه وقال له أ أ ن ت الحسن ابن علي ا بن ابي طالب قال الحسن نعم قال الرجل ف أ خ ذ ت أ س ب ه و أ ش ت م ه فلما انقضى كلامي قال لي الحسن أ ح س ب ك غريبا قال الرجل أ ج ل قال الحسن مر بنا فان احتجت إ ل ى منزل أ ن ز ل ن ا ك وان احتجت إ ل ى مال آ س ي ن ا ك أ و إ ل ى ح ا ج ة عاوناك يقول الرجل فانصرفت عنه وما على وجه ا ل أ ر ض رجل أ ح ب إ ل ي من الحسن بن علي أكرم ب ف اكرم ط م ة أ ب ف ا ط م ة البتول وبعلها وبمن هما لمحمد ص ب ط ا ن غصنان أ ص ل ه م ا ب ر و ض ة أ ح م د لله در ا ل أ ص ل والغصنان أ ي ه ا المشاهدون من أ ي ن أ ب د ا أ ت د ر و ن عن من أ ت ك ل م أ ت ك ل م عن الغصن المثمر و ا ل ص ب ط ا ل م ق م ر و ا ل ر ي ح ا ن ة ا ل أ و ل ى الحسن بن علي المرتضى رضي الله عنه أ ت ك ل م عن ر ي ح ا ن ة المصطفى الذي قال فيه ع م ر بن العاص رضي الله عنه لما ر أ ى طيفا قادما قال هذا أ ح ب أ ه ل ا ل أ ر ض إ ل ى أ ه ل السماء اليوم فلما اقبل فاذا هو الحسين بن علي والله والله ما طالعت سير هؤلاء العظماء والائمه النجباء فاخطا الدمع مجراه كيف اسرد لكم القصه من اين ابداها وكيف اصوغها وباي شعر يستفيض بياني فالكلمات لا تسعفني والعبارات تخونني والعبرات تسبقني أ ي ه ا ا ل أ ح ب ه أ ق د م لكم رمزين من رموز ا ل أ م ة وعلمين من أ ع ل ا م بيت النبوه فسيرتهما فسيرتهم ل ع ب ق ح ي ا ة لضمير ا ل أ ج ي ا ل بل هي آ م ا ل في زمن ا ل آ ل ا م ف أ م ا س ي ر ة ا ل إ م ا م الحسن بن علي رضي الله عنه هي في ا ل ح ق ي ق ة امتداد ل د ر ا س ة ا ل خ ل ا ف ة ا ل ر ا ش د ة فالحسن رضي الله عنه بحق خامس الخلفاء الله خامس الراشدين بحق عنه رضي ب أ وقد بكر الأربعة بن وعمر راشدون رضي وعثمان وعلي هؤلاء الأربعة خلفاء وخامسهم الحسن بن علي رضي الله عنه هؤلاء خلفاء الحسن الله يعجب بعض المشاهدين من هذا ا لاننا ك ل م ل أ قد تعودنا على سماع إ ط ل ا ق لقب خامس الخلفاء الراشدين على ا ل خ ل ي ف ة ا ل أ م و ي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وهذا اللقب أ ط ل ق ه بعض المؤرخين و أ ه ل السير مجازا ل أ ن ه اشتهر بالعدل في نفسه و أ ه ل ه وقومه وقد ا ش ت ه د عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في السير على نهج الخلفاء الراشدين أ م ا أ م ي ر المؤمنين الحسن بن علي رضي الله عنه عن أ ب ي ه فهو خامس الخلفاء الراشدين على ا ل ح ق ي ق ة فخلافته كانت خلافه ر ا ش د ة ح ق ّ ة ل أ ن مدته في الحكم كانت تتمه ّ ل م د ة ا ل خ ل ا ف ة ا ل ر ا ش د ة التي أ خ ب ر عنها المصطفى صلى ان ل ل عليه وآله ه وسلم أ م د ة ا ل خ ل ا ف ة ا ل ر ا ش د ة ثلاثون س ن ة ثم تصير ملكا بعد ذلك حيث كانت و ف ا ة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شهر ا ل ربيع ا ل أ و ل س ن ة إ ح د ى ع ش ر ة من ا ل ه ج ر ة والحسن تنازل عن ا ل خ ل ا ف ة ل م ع ا و ي ة في شهر الربيع ا ل أ و ل س ن ة إ ح د ى و أ ر ب ع ي ن من ا ل ه ج ر ة وذلك كمال ثلاثين س ن ة من موت رسول الله صلى الله عليه و آ ل ه وسلم حتى تنازله عن ا ل خ ل ا ف ة وهذا من دلائل ن ب و ة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم آ ل ه و وهذا ا ل أ م ر قرره جمع من أ ه ل العلم عند شرحهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ا ل خ ل ا ف ة في أ م ت ي ثلاثون س ن ة أ ن ا ل أ ش ه ر التي تولى فيها الحسن بعد موت به علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنهما كانت د ا خ ل ة في خ ل ا ف ة ا ل ن ب و ة و م ك م ل ة لها وبذلك يكون الحسن خ ل ي ف ة حق و إ م ا م صدق وخامس الخلفاء الراشدين بنص جده صلى الله عليه وسلم وفي هذه الحلقات بإذن الله تعالى سنعيش مع ش خ ص ي ة الحسن والحسين رضي الله عنهما وعصرهما من مولدهما وحتى استشهادهما رضي بالحديث الله تعالى عنهما فنبدأ بالحديث عن نسبهما عن فنبدأ وعن م م وصفاتهما و ل الله ي د ه ا ت رضي ا ل ى ع ه م افراد وعن أ أ س ر ت ه م ا ولنا حديث عن ا ل س ي د ة البتول ف ا ط م ة الزهراء رضي الله عنها و ا ل د ة الحسن والحسين كما سنفصل م ك ا ن ة هذين السيدين عند جدهما ل ح ب ي ب المصطفى صلى الله عليه وسلم ل ونشير إ ل ى م ح ب ة رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ورحمته بالحسن والحسين وملاعبته لهما وسنفرد ب إ ذ ن الله تعالى حلقات م س ت ق ل ة عن ح ي ا ة الحسنين في عهد الخلفاء الراشدين وعلاقتهما ا ل ح م ي م ة بهم ولنا و ق ف ة ب إ ذ ن الله تعالى مع م ع ر ك ة الجمل و ص ف ي ن وموقف الحسن والحسين منهما كما سنذكر حالهما بعد استشهاد أ ب ي ه م ا أ م ي ر المؤمنين علي رضي الله عنه وكيف بايع الناس ابنه الحسن رضي الله تعالى عنه واختاروه إ م ا م ا لهم على وفق نظام الشورى المعروف وحال الحسين رضي الله عنه في زمن أ خ ي ه وموقفه من تلك ا ل ب ي ع ة ثم نذكر صلح الحسن بعد ذلك وتنازله عن ا ل خ ل ا ف ة ل م ع ا و ي ة رضي الله تعالى عنهما وقد اعتبر العلماء والمصلحون هذا التنازل مشروعا اصلاحيا عظيما وسنذكر ب إ ذ ن الله تعالى أ ه م المراحل التي مر بها هذا الصلح وماذا حدث في كل م ر ح ل ة مع ت أ م ل في أ ه م أ س ب ا ب الصلح ودوافعه يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم آ ل ه و عن الحسن إ ن ابني هذا سيد ولعل الله أ ن يصلح به بين فئتين من المسلمين كما أ خ ر ج ذلك الحديث البخاري أ ي ه ا ا ل إ خ و ة إ ن ق ر ا ء ة ج ا د ة ل س ي ر ة الحسن تعطينا مفهوما واضحا لمعنى ا ل س ي ا د ة سيرته ا ل ع ط ر ة تعطينا طول ت ع م ن السياده بأن ا ة لا ل ا تكون ب ق ر الحقيقيه س تكون, تكون, تكون بالرفق ا ل بالاخرين د ة ا ل واحترام عواطفهم ولم شملهم و ر أ ب صدعهم هذا ما نتعلمه من فقه ا ل إ م ا م الحسن عليه رضوان الله في روض ف ا ط م ة نما غصنان لم ينجبهما في النيران سواها ف أ م ي ر ق ا ف ل ة الجهاد وقطب د ا ئ ر ة الوئام والاتحاد أ ب ن ا ه ا حسن الذي صان ا ل ج م ا ع ة بعدما أ م س ى تفرقها يحل عراها ترك ا ل إ م ا م ة ثم أ ص ب ح في الديار إ م ا م أ ل ف ت ه ا وحسن علاها أ ي ه ا ا ل ا خ و ة المشاهدون إ ن ش خ ص ي ة الحسن والحسين رضي الله عنهما ص ف ح ة م ش ر ق ة في تاريخ الزمن إ ن ه م ا إ م ا م ا ن من ا ل أ ئ م ة الذين يجب على ا ل أ م ة أ ن تهتدي ب أ ق و ا ل ه م ا و ت ت أ س ى بفعالهما فسيرتهما من أ ق و ى مصادر ا ل إ ي م ا ن و ا ل ع ا ط ف ة والفهم السليم لهذا الدين العظيم لماذا ل أ ن ن ا نتعلم من س ي ر ة الحسن فقه الخلاف والاستعلاء على ح ض و ظ النفس وتقديم م ص ل ح ة ا ل أ م ة على م ص ل ح ة الفرد والذات كما أ ن ن ا نتعلم من س ي ر ة الحسين رضي الله عنه الثبات على المبدا و ا ل ت ض ح ي ة من أ ج ل الحق و م ق ا ر ع ة الظالمين والصبر على ا ل أ ذ ى في الدين وكل واحد من الحسنين رضي الله عنهما فيه من صفات ا ل آ خ ر ما إ ذ ا ذكرنا أ ح د ه م ا دخل فيه ا ل آ خ ر أ ي ه ا ا ل إ خ و ة إ ن التاريخ هو ذ ا ك ر ة ا ل أ م ة ومستودع تجاربها و خ ز ا ن ة قيمها و م آ ث ر ه ا و أ س ا س شخصيتها ا ل م م ت د ة مع الزمن فعلينا أ ن نستفيد من هذا التاريخ العريق ونستخرج منه الدروس والعبر ونستوعب فقه الحضارات لتقوم ب ن ه ض ة أ م ت ن ا بما يتلاءم مع حاضرنا كي تقوم ا ل أ م ة بدورها الحضاري المنشود في ه د ا ي ة الناس حينها سنؤكد للدنيا أ ن ر س ا ل ة ا ل إ س ل ا م ا ل خ ا ل د ة لم ولن تفنى و أ ن ا ل ق ر آ ن الكريم هو ك ل م ة الحق ا ل ب ا ق ي ة إ ل ى قيام ا ل س ا ع ة وممن خلدهم التاريخ في ذاكرته وسطرهم في خزانته أ ئ م ة أ ه ل البيت ا ل أ ط ه ا ر ا ل م ش ت ب ي ن ا ل أ ب ر ا ر ا ل م ش ت ب ي ن ا ل أ ب ر ا ر وفي مقدمتهم الحسن والحسين الاخيار رضي الله عنهما أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة إ ن الحديث عن فضل أ ه ل البيت وماثرهم لا ينتهي لكن يكفينا أ ن نقتبس بعض أ ن و ا ر ه م ونقتدي بعظيم ف ع ا ل ه م ونتعرف على بعض سجاياهم ل ت ك و ن لنا نورا نمشي في دربه و ق د و ة ص ا ل ح ة نسير على نهجها ف أ س ا ل ا سبحانه وتعالى أ ن يجعل هذه الحلقات لوجهه خ ا ل ص ة ولعباده ن ا ف ع ة و آ خ ر دعوانا أ ن الحمد لله رب ا ا